فَقَدْ جَاءَ أُذُنُ الْمُنُونِ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اتَّبَعَهَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ فهيتم, فهيتم لا عليه بقرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات, في السماوات والأرض, والأرض إنه كان إن غفورا كان رحيما, رحيماً وقالوا, وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام هذا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعُونَ ذِكْرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْكَ رِزْقٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ أَوْ تَكُونَ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فضربولك الانال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الانار ويجعل لك قصيرا بل كذبوا بالساعة واعتدنا بمن كذب بالساعة سعيرا